جامع العلوم الحكم قد قال ابن رجب رحمه الله تعالى والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة لأن التوبة فرض على العباد قد قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود قد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا, يعل... لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة المتضمرة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين فقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح من جملة ذلك التوبة النصوح فمن لم يتب فهو ظالم غير متقن وقد بيّن في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة والله أعلم هم يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التنويع أو العقوبة لا يعني أن العقوبة تكفي عن التوب لكن غالبا أن المسلم إذا تعرض للعقوبة غالبا بإذن الله أنه يصحب ذلك توبة وإلا لو عوقب على الكبيرة يعني أخذ حد على الكبيرة ولم يتوب فإنه ما يكفره الحد إلا بالتوبة هذا ظاهر نعم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها والعقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا, ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له نعم إذا احتسف إذا احتسف فلقد يعاطب المنافق على الكبير ولينفعه ذلك نعم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله ان شاء عذبه وإن شاء غفر له خرجاه في الصحيحين وفي رواية لمسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته وهذا يدل على أن الحدود كفارات قال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت وقوله عن فعو... النص صريح يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلد وعظى رجم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن هؤلاء لهم ثوب وذكر في قصة الرجل أو المرأة بأنه تاب ثوبة لو وزعت على أهل مدينة لو يعني معنا التكهير بالقصد بالعقوبة أو الحد الذي يقام إذا صاحب ذلك الاحتساب من, من يقام عليه الحد فإن ذلك يكون كفار له لكن لو لم يحتسب وجزع لما نفعه ذلك إنما الأصل, الأصل في المسلم إذا عقب وقيم عليه حد بسبب كبيره الأصل فيه إن شاء الله أنه نادما هذا هو الأصل فجاء السياق على الأصل الله أعلم وقوله فعوقب به يعمل عقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات ويشمل عقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام فإنه صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه وذكر ابن جريذ طبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة ووهن القول بخلاف ذلك جدا قلت وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس ولا بد معه من التوبة ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن كيمية في تشتيريهما وهو قول بن حزن الظاهري والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم وثوري وأحمد ولذلك يمكن الجمع بين القولين الجمع أيضا ظاهر ليس فيه تكلف وهو أن إذا قيم الحد والعقوبة على المرتكب الكبير واحتسب ذلك الأجر فهو من ثابة التوبة لو لم ينص أو يعني يحدد معنى التوبة في لفظها أو فإنه مجرد احتسابه لذلك واعتبار هذا واعتقاده بقلبه أن هذا فطير له فهذا إن شاء الله في نتاوى التوبة في ذلك أنا أرى أن هذا الجمع يجمع بين الرأيين بين القولين أن الندم على الفعل واحتساب الحد والعقوبة احتساب الحد والعقوبة أن ذلك بمثابة التوبة نعم يعني خوفا من ألم العقاب هذا يعني جمع بين الحسنة والسيئة نعم واما حديث ابي هريره المرفوع لا ادري الحدود طهاره لاهلها ام لا قد خرجه الحاكم وغيره وعله البخاري وقال لا يثبت وانما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفه وغلط عبد الرزاق فوصله قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفاره ومما يستدل به ومما يستدل به من قال الحد ليس بكفاره قوله تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وظاهروا أن تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها هذا هو الصحيح نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صريح في أن هذه الكبائر من من لقي الله بها كانت تحت مشيئته وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له فبقي من لم يتب داخلا فاحس المشيئة وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر ووطء المرأة في الحيض على حديث من عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته وهي أربعة أجناس هدي وعزق وصدقة وصيام ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعزق رقبة استحبابا كما في حديث واثلة بن الأسطع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال أعتق عنه رقبة معتقه الله بها من النار ومعنى أوجب عمل عملا يجب له به الناق ويقال إنه كان قتل قتيلا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له فأعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا وأخذ عودا من الأرض إني سمعت, إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعفقه فإن قيل فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر قيل ليست الكفارة الفطر ولهذا لا تجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا وإنما هي لهاتك حرمة نهار رمضان بالجماع ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لأن لزمته عند الإمام أحمدا لما ذكرنا ومما يدل على أن تكثير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حليفة قال بينها نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره وكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك وخرجه مسلم بمعناه وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره وهذا كالصريح في رفعه وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر وما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له أصبت حدا فأقمه عليه فتركه حتى صلى ثم قال ثم قال له إن الله قد غفر لك حدك فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر لان حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها وقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الايه إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وفي حديث نواس بن سمعان النبي نبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران قال السوران حدود الله وقد سبق ذكره بتمامه فكل من أصاب شيء من محارم الله وقد أصاب حدوده وراكبها وتعداها وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرا فهذا الرجل جاء نادما تائبا وأسلم نفسه إلى إقامة الحج عليه والندم توبة والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد وقد رؤيا ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال فهل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وخرجه ابن حدان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين لكن خرجه ترمذيه من وجه آخر مرسلا وذكر أن المرسل أن المرسلة أصح من الموصول وكذا قال علي بن المديني والدارقطني قطني وروي عن عمر أن رجلا قال له قتلت نفسا قال أمك حية قال لا قال فأبوك قال نعم قال فبره وأحسن إليه ثم قال عمر لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن تطعمه النار أبدا وعن ابن عباس معناه أيضا وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقدمت المدينة تسأل عن توبتها ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال لها أصحابه لو كان أبوات حيين أو أحدهما كان يكفيانك خرجه الحاكم وقال فيه إجماع الصحابة في حدثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن بر الأبوين يكفيانها وقال مكحول والإمام أحمد بر الوالدين كفارة للكبائر وروي عن بعض السلف حمل جنائز أنه يحط الكبائر وروي مرفوعا من وجوه لا تصح قد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرت الوفاة قال يا بني أذكروا صاحب الرغي كان رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة فشبه الشيطان في عينهم رأى فكان معها سبعة أيام وسبع ليال ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف فعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال فرجحت الليالي ووزن الرغيف بالسبع الليال فرجح الرغيف وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال عبد الله رجل سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عملا ثم أصابته زمانة وأقعد فرآ رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل سبعين سنة هذه الحكايات على الحال بعد أن أورد هذه النصوص سيذكر النتيجة الآن أرجو أن تستصفق ما سبق الشيخ ذكر الأدلة المجملة التي قال... التي قال بها من قال بأن ال... الكبائر الذنوب قد تغفر بلا توبة بأمور حددها الشرع مثل مثل بر الأم ومثل بعض الأمور الآن سيجيب على هذه اللي. وذكر حكايات وذكر القصص في ذلك والهتوى سيجيب على هذه جميعا لأن الشيخ يرجع أن الكبائر لا تمحى إلا بتوبة ويستدل بذلك على الحديث الصريحة إذا اجتنبت الكبائر فيما يكثر الذنوب رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة صلاة إلى الصلاة مكفرات إذا اجتنبت الكبائر فهو هنا الشيخ يدفع هذه الدلالات بما تسمعونه الآن أرجو تنتبهوا جيدا قال وهذه كلها أكمل وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل لأن كل من ذكر فيها كان نا... لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه وإنما كان سؤال عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمثو به أثر الذنب بالكلية فإن الله شرط في قبول التوبة واغفرة الذنوب بها العمل الصالح فقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وقوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وفي هذا متعلق لمن يقول إن التائب بعد التوبة في المشيئة وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف وقال بعضهم لرجل هل أذنبت ذنبا قال نعم قال فعلمت أن الله كتبه عليك قال نعم قال فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه ومنه قول ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا خرجه البخاري عشانت. نقف عند هذا الحد إذن الخلاصة من الشيخ لا يزال يدفع الأذلة ويوجهها التي فيها الإجمال في قبول في محو السيئات بالحسنات أو في محو الكبائر بالحسنات وببعض الأعمال وأن ذلك لابد أن يسحبه توبة فهو يفسر ما ورد من النص من ان بر الأم يكفر الكبيرة يفسره بأنه هذا نتيجة التوبة وأن هذا جاء تائب وراد أن يزداد بعمل يكون به تكفير الذنوب لكن ومع ذلك المسأل تحتاج إلى مزيد تحقيق ولعل هذا يتضح إن شاء الله من خلال الدروس القادمة الله أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ في كتابنا جامع العلوم الحكم وين فيه ومر لا يزال الشيخ يعني يتكلم عن مسألة غفران الذنوب ويؤكد ما يراه أو ما يذهب إليه وهو قول الجمهور لأن كبائر الذنوب لا لها من توبة لا بد في محوها والعفو عنها من توبة ولذلك أرجو أن تركز خلال الحديث الآن إلى أن نستنتج ما هي التوبة هل هي التوبة يعني التي توفرت شروطها على النحو الذي يعني أن يقصد المسلم الذي وقع في الكبائر أن يقصد التوبة بمعناها الحرفي أو أن التوبة هي حال حال إذا توافرت شروطها،, شروطها وقعت ونعتبر أن الأمر سيانا نتيجة واحدة لكن كان الشيخ هنا يريد أن يتقصد ال ال الذي يريد أن يعني يتوب أو يخرج من الكبائر أن يتقصد التوبة بمعنى أن يتعمد الخروج من الذنب والندم على ما فات والاستغفار لذلك واستئناف حياة جديدة وأن لا يعود بعد ذلك هذا المعنى هل يتم عبر يعني جلسة تأمل فترة تأمل من الإنسان أو أنه إحيان يتم تلقائيا بمعنى أنه إذا صلحت حال المسلم الذي يرتكب الكبان صلحت حاله رجع تحول من حال إلى حال أحسن فوجد عنده الشعور بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم القلبي على أن لا يعود أحيانا هذا لا يحتاج أنه يستحضر أنه في اللحظة هذه وقع فيما يمكن نسميه توبة لكن توافرت معانيها في حال الإنسان إذن هل, هل توبة عزمة أو حال هل هي عزمة أو حال وهذا يظهر لي الأمر الذي ما أفصى عنه الشيخ وربما يكون سبب خلاف بين بعض العلماء الذين تساهلوا في أمر وقوع التوبة يعني أنهم ظنوا أو غلبوا أنه إذا صلحت حال الإنسان ووجدت عنده شروط التوبة في لسان الحال ولو, ولو سيهي لسان المقال فإن هذا يعني أنه تاب توفرت عنده أرجو أن تستحضروا هذا الأمر من خلال القراءة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن يكون قد قبل منهم ذلك فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة قال الحسن أدركت أقواما لو أنفق أحدهم من الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه وقال ابن عون لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا إن عملك مغيب عنك كله والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب هذا قد يقع وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال ليس لي فيه من الأجر شيء حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر فكيف بمن كان من الأعمال مكفرا للكبائر وسبق أيضا قول من قال من السلف إن السيئة, إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل فإذا كان هذا في الصغائب. فكيف بالكبائر فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يبطل المن والأذى الصدقة وتبطل المعاملة, وتبطل المعاملة بالربى الجهادة كما قالت عائشة وقال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة وروي عنه مرفوعا خرجه البزار وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل فلا يستنكر أن يبطلوا ثواب العمل الذي يكفر, الكب... يكفر الكبائر وقد خرج البزار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بحسنات العبد وسيئات يوم القيامة فيقص أو يقضى بعضها من بعض فأنبقيت له حسنة وسع له بها في الجنة وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن بهيعة قال حدثني عطاء ابن ذينار عن سعيد بن جبيب في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قال كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على شيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين فيستقلون أن يعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة, والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم الله في القليل من الخير يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت فمن يعمل مثقال ذره يعني وزن أصغر النمل خيرا يرى. يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة, سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشر فيمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئات متقال ذره دخل الجنه ومن هنا فسر الذره في قول بعض اهل العلم قديما وليس هذا اتفاق في تفسير الذره حتى عند السلف يعني هل الذره المقصود بها اصغر النمل الظاهر والله اعلم ان الذره يقصد بها اصغر مخلوق وهناك من يعني من الكائنات من يراه الإنسان فضلا عما لا يراه مما يراه الانسان ما هو اصغر من الذره الذره النب ما هو اصغر من ذره النب الله على المقصود بالذره هي الجزيء الصغير من المخلوقات الجزيء الصغير الصغير هذا راجع الى يعني مفهوم الاصغر يعني وش معنا اذا كان المقصود بالذره هي اصغر ما يمكن أن يتصور من المخلوق فهذا منتهى ما نستطيع النص عليه وقد فسرت الظرى في العصر الحديث يعني أصغر جزيئة يمكن تتصور وهذا مما لا يمكن يبصر أو ندرك له وزن إلا بأدق المقاييس بأدق المقاييس التي لا يملكها الناس قديمة فهذا أمر يعني يعني ما في شيء لا يتناهى المخلوق لا بد أن يتناهى لكن نهاية الثقل لأي مخلوق صغير منهاية من الثقل أصغر بخلوق هذا يدخل في الذرة هذا يدخل في مفهوم الذرة الله أعلم وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسنات على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته خلافا لمن قال يثاب بالجميع وتسقط سيئاته كأنها لم تكن وهذا في الكبائر أما الصغائر فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة شاهد هذا الحديث أنه ذكر الأمرين ذكر محو الخطايا ورفع الدرجات فكأنه شيخ يعني يريد أن يفهم من هذا ان الأعمال الصالحة كما أنها ترفع عدونه بالصغائر فهي كذلك يبقى ثوابها بمعنى لا يكون مقاصة إلا في الكبير نعم فأثبت لهذه الأعمال تكثير الخطايا ورفع الدرجات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مئة مرة ختب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب فهذا يدل على أن الذكر يمح السيئات ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا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 ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب بل هم تائبون منها وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال وقال أمن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراء فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر وأخبر الله عن المؤمن المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فأخبر أنه استجاب لهم ذلك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 وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون, أنهم يدعون للمؤمنين التأبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكثير من هذا الجنس لأن أصل, لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا وقد فرق بعض المتاخرين بينهما بأن التكثير محو أثر الدم حتى كأنه لم يكن والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه وفي هذا نظر وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات وتكفرها بالمكفرات تمحوها فقط وفيه, وفيه أيضا نظر فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى ويحتمل معنيين آخرين أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة لأنها وقاية شرد الذنب بالكلية والتكفير قد يقع بعد بعد العقوبة فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها وكذلك الرحمة والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة, المكفرة بها ويكون ذلك هو ثوابها ليس لها ثواب غيره والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفتها النفوس وتجشم المأشقة فيه كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك واجتمع فيها المغفرة والتواب عليها كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران أحدهما قول ابن عمر قول ابن عمر لما أعتق العبد الذي ضرب ليس لي في عثقه من الأجل شيء واستدل بأنه كفارة والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب وقد قال كثير من الصحابة وغير من السلف إنه لا تواب فيها مع التكفير وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك ولا يقال فقد فسرت الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وهذه كلها مع تكثيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها التواب لأن نقول قد يجسمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهم الدرجات ويكفر بالآخر السيئات فالوضوء نفسه يثاب عليه لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل النفوس في الدنيا يكون كفارة في هذه الحال وأما في غير هذه الحال فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره وكذلك المشو إلى, الجمع... إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة وكذلك حفز النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها وكذلك حفز النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها... وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو للتنزه هو من, جهة هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارا وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتين الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة وهذا يقوي ما ذكرناه وأن ما حصل به من التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات والله أعلم وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين ويوصف في كل حال, حال بكل الوصفين فلا تنافي بين تزميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة التواب به أو وصفه بربع الدرجات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائث فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم وترفع الدرجات بما بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدل فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين ولا يكون بينهما منافاه وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة ابن عبيد خرجوا الإمام أحمد والترمذي محسن تبارك لك عند هذا المقطع نعم التي تتوفر فيها الشروط في توبة نصوح تحول الحال يعني, يعني يعزم الإنسان على ترك الفعل الكبير ويندم على مفات ويعزم على أن لا يعود هذه توبة نصوح لكن مع ذلك قد تكون التوبة نصوح يعني درجة أعلى من ذلك وهي أن يكون يعني الحال القلب في الاستقامة أعظم مجرد توفر هذه الشروط بمعنى أن توبة النصوح ليكون فيها زيادة صدق وزيادة تيقين وزيادة إكبال الله عز وجل والإنسان يزداد فيها عمل صالح ويترك هذا الذنب وغير هذا الذنب هذا العل له أقرب إلى معنى توبة النصوح إذا قلنا أن التوبة قد لا تكون كلها نصوح لكن أيضا ممكن يقال كل التوبات نصوح لكنها ومع ذلك تفاوت توبة النصوح هي التوبة إذن على هذا الاعتبار الثاني هي التوبة التي تقبل تتوافر شروط وتقبل عند الله وهذا الأصل في التوبة لكن قد تكون بعض التوبة توبة شكلية ظاهرية لا تتوافر فيها الشروط فهذه لا تضخف في مفهوم النصوح التوبة النصوح باتفاق هذه تتكلم عنه الشيخ من, من قبل ورجع أنها ما عدا الكبالة الكبالة تحتاج هو قيد الحديث بالحديث الأخرى التي تشترى التوبة من الكبان ومع ذلك قد يقال أن الحج استثنى يعني ليس كالصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى قد يقال الحج استثنى وقال ذكر بعض شراح الحديث في, في, في يعني لتكلموا عن الحديث في الحج ومع ذلك الشيخ يضع بالرجب يرى أن هذا يردل الحديث السابتة في أن توبة من الكبائر لابد أن تكون, يعني تكون بتوبة خاصة والأعمال التي تكفرها ومن ضمنها الحج وحمل حديث الحج على المعاني الأخرى التي وردت في الحديث الأخرى أنها صغائر الذنوب لكن الله أعلم أن هناك من الأعمال ما يقوم به تكفير حتى لكبائر الذنوب ومن ذلك الحج إذا توافرت فيه شروط الإخلاص هذا الله أعلم جمع بين النصوص والشيخ يجب أن يتكلم وهذا إن شاء الله أقرأونا في الدروس القادمة عن مزيد من هذا التفصيل يقول إذا تاب العبد وكان عليه اتزامات مادية مثل بعض المسروقات وغيرها من أمور التي كان يفعلها قبل التوبة ماذا عليه عليه أن يؤدي الحقوق لأهلها يستبيحهم ويستحلهم إذا كان يمكن ذلك وعليه إذا لم يتمكن أن ينفط بالنسبة للحقوق المالية بقدر ما أخذ من الآخرين يخرجها مما إذا لم يتمكن من هذا وهذا بعد النصح الجهد بذل الجهد فنرجو إن شاء الله أن تقبل توبته لأنه بذل ما يستطيع وليكلف الله نفس لو سعى لكن عليه أن يبقى بادلا وسعه ولا يأس إلى أن يموت في البحث عن أصحاب الحقوق والسؤال عنه والبر باسمه والصدق عنه إلى أخير الحمد لله حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورغي الله عن صاحبتي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما أما بعد على برحة الله نبدأ الدرس نعم فالضرب عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا كما في حديث أبي مارك الأشعري الذي سبق ذكره وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وتبقى له تسع حسنات والظاهر أن هذا مختص بالصغائر وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجى ودخل الجنة وسواء في هذه الصغائر والكبائر وسواء في هذا الصغائر والكبائر وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة قال ابن مسعود إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذره ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة وإن كان شقيا قال الملك ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير قال خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته ثم سكوا له سكا إلى النار خرجه ابن أبي حاتم وغيره والمراد أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما, يدخل ما يدخله به الجنة وكلهم من فضل الله ورحمته فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي مرفوع أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعة من أمتك لا يتكل على أعمالهم فإني لا أقاص عبداً من حساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر, ولا فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب وفي رواية هلك والله أعلم المسألة الثانية أن الصغائرة هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذا مما اختلف الناس فيه فمنهم من أوجب التوبة منها وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم وغيرهم وقد أمر الله بالتوبة عقيبا ذكر الصغائر والكبائر فقال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى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 إما التوبة منها أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات وحكى ابن في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض والشناب الكباري القولين أحدهما وحكاء عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث والثاني وحكاء عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل إذ لو إذ لو قطع بتكفيرها فكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه وذلك نقض دعور الشريعة يبدو لي الخلاف هنا راجعون إلى عدم تحرير موضع الجغاب لأنه يظهر لي والله أعلم الذين قالوا يقطع بتكفيرها أنهم يقصدون الأصل أن وعد الله حق يقصدون في حق معين القطع بتكفير الذنوب بهذه الطريقة في حق المعين فيقول به هاحد هذا أمر لا يعلمه إلا الله الله عز وجل هو الذي يعلمه في القلوب من صدق التوبة والإنابة وتوافر أسباب المغفرة وأسباب التكفير تكفير الذنوب فإذن ابدوا لي أن الذين قالوا قطعا قصدوا في الأصل في الأصل يعني ان هذا الحكم الأصلي أما في حق الأعيان فالله أعلم ولذا ومقابلهم الأصولين كذلك قالوا لا يقطع عيضة في حق المعين أو لا يقطع في مسألة وعد الله عز وجل بمغفرة البنوب فإن الله عز وجل وعد بالتكفير الخطايا والبنوب هذا يذكرنا بكثير مما يختلف عليه حتى ما ذكره الشيخ هنا من كثير من المسائل نجد أن أغلبه في تقدير أن أغلبه يرجع إلى عدم تحرير موضع الخلاف بين مختلفين. يعني مثلا كلام سبق عنه ويحتاج إلى أن ينبري له أحدكم أو غيركم لأن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وهي مسألة الذنوب الكبائر هل تغفر بغير توبة أو لا بد من التوبة طبعا ظاهر النصوص أنها لا بد من التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر هل تكفرها؟ هذه الأعمال الفرائض والسنن وغيرها فيبدو لي والله أعلم أن نمسة الخلافة في غفران الذنوب الكبائر هل تكون بتوبة وبغير توبة راجع إلى معنى التوبة ما معنى التوبة هل التوبة مجرد التحول القلبي عند الشخص من أن يكون مرتكب الكبير إلى يعني معرض عنها معرض عنها إعراض النادم العازم على أن يفعل فهذا حال كثيرين ممن تنقلب حالهم بدون من يستشعروا معنى التوبة الذي هو النطق بالتوبة ونحو ذلك فمن هنا مثل هذه المسائل والله أعلم أن أغلب الخلاف فيها خاصة النصوص فيها واضحة أغلب الخلاف فيها يرجع إلى عدم تحرير محل النزاع وإلى اختلاف المفاهيم وإلى أيضا أحيانا منهج الاستدلال في النصوص منهج الاستدلال اختلف من عالم إلى عالم عند انتزاع الأحكام من النصوص لا أقصد المنهج العام نعم قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء وحين وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير فعلى هذا الاختلاف الذي ذكر ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائف وقد خرج ابن جريري من رواية لا إذا هذا راجع لما ذكرت لكم مفهوم التوبة ما المقصود بالتوبة هذا المجرد يعني شعور الإنسان بأنه أخطأ وأذنب وندم وحرص على أن يبدل حاله لو لم يستشعر معنى التوبة بمفهومه الاصطلاحي أو أن التوبة التصريح بالتوبة والاستغفار والتركيز على يعني الذي ينبثك من القلب واللسان وعمال جوارح على تغيير الحال بشكل يعني يشعر به المسلم أنها أنه أراد التوبة التوبة بمعناها الاستلاح إذن التوبة لها معنى عام ولها معنى خاص توبة لها مفهوم بتغيير الحال ولها مفهوم آخر الإعلان إعلان التوبة إعلان التوبة لو لم يعلنها عند الناس إنه بين العبد وبين ربه فمن هنا أيضا هذه المسألة تعود إلى تلك نعم صفحة كم؟ ومن ناس من لم يوجب التوبة منها يعني الصغائر ها؟ وحكي عن طائفة من المعتذرة هم متأخرين من قال يجب أحد أمرين إما التوبة منها أو لتيام ببعض المكفرات لذنوب الحسنات رصدك هل, هل كونهم طائفة من المعتذرة يعني أن رأيهم صواب لا هذا مما اختلف عليه حتى السلف حتى السلف نعم الخرج المجرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمار قالوا نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها فقال لرجل منهم أقرأت القرآن كله قال نعم قال فهل أحصيته في نفسك قال اللهم لا قال فهل أحصيته في بصرك فهل أحصيته في لفظك هل أحصيته في أترك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم ثم قال تكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات قال وثلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال ثم سكت ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها ثم تلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما خرجه البزار في مسنده مرفوعا والموقوف أصح وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر قال تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وفي تفسير اللمم قولان للسلف أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة وعن ابن عباس هو ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا والثاني أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائل مرة واحدة ثم يتوب منه روي عن ابن عباس وأبي هريرة وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه قال اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود واللمة من السرق ثم يتوب فلا يعود ومن فسر الآية بهذا قال بد أن يتوب من بخلاف من فسره بالمقدمات فإنه لم يشترط توبة والظاهر أن القولين صحيحان وأن كليهما مراد من الآية حينئذ فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسنات المكفرة لها ولا بد أن لا يكون مصرا عليها كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وروي عن ابن عباس إن أنه قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة وإذا صارت الصغائر كبائر المداومة عليها فلا بد المحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش وقال الله عز وجل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 فمن عثى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته ومع هذا فهم مجسنبون كبائر الإثم والفواحش فهذا هو تحقيق التقوى ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفل والإصلاح وأما قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فليس منافيا للعفو فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأثمل قال النقعي في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفو وقال مجاهد كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجسر عليه الفساء فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم قسادة وغيره فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيتي لمعاد فإنها تضمنت أصول خصار التقوى بفعل الواجبات والانتهاء عن كبائر المحرمات ومعاملة الخلق بالإحسان والعفو ولازم هذا انهم اذا وقع منهم شيء من الاثم من غير الكبائر والفواحش يكون مغموراً باحصال التقوى المقتضيه لتكبيرها ومحوها وامال ايات التي في سوره وامال ايات التي في سوره ال عمران فوصفت فيها المتقين بالاحسان إلى الخلق بالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الاصرار على ذلك وهذا هو الأكمل وهو احداث التوبة والاستغفار كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا وقد ذكرناه فيما سبق وإنما بتطنا القول في هذا لأن حاجة الخلق إليه شديدة وكل أحد يحتاج إلى معرفة هذا ثم إلى العمل بالمقتضاء والله الموفق والمعين نقف أنه لأن هذا مقطع جديد موضوع جديد إن شاء الله في الدرس القادم نستكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابتي ومتابعين وانتبعهم بإحساني إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في جمعنا الحكم وصلنا في حديث وصلنا قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا استكمال للتحديث اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت آخر فقرة فيه وأتبع السيئة الحسنة تمحها من صفحة 451 المقطع الأخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت بعدها تلاحظون أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات قال ظاهره لأنه يميل إلى أن المقصود بالمحو والمحو الكامل مع ذلك هناما قال يشير إلى أن هناك من يخالف وأن المقصود هو المعنى وليس اللفظ الظاهر لأن كلمة تمحو تاعتني أن الحسنات تلغي السيئات وأنها تمحى من الكتاب الذي سجلته الملائكة على الإنسان هذا هو الظاهر لكن مع ذلك بعض النار حمل المحو هنا على تكفير الذنوب وليس على المحو على المغفرة من الله عز وجل على عدم وقوع العقوبة عدم وقوع العقوبة وليس المحو ويا سأتي لهذا دليل ولهذا دليل بعد قليل إن شاء الله نعم. قال عطية العوفي بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه وكتبت له حسنة وعن عبد الله بن عمر قال طبعا بلغني. كلمة بلغني يعني هذه كانت تشير إلى أن الأمر ليس لأدلة مسندة أو صحيحة بينما الأمر في هذه الادله لكن كلام اهل العلم هو في تفسير هذه الادله فقالوا عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات دليل واضح على أن المقصود الحسن الحسنه يعني تمحو السيئه او اثر السيئه او هما معا وهو الراجح وهو الراجح تذهب باثر السيئه وباصلها وباصلها اي انها تمحى السيئه ويمحى اثرها الذي هو العقوبه اذا صدقت التوبه كما هو معلوم نعم وعن عبد الله بن عمرو قال من ذكر خطيئه عملها فوجد قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى لم يحبس لم يحبسها شيء حتى ينفوها عنه الرحمن وقال بشير بن حارث بلغني عن الفضيل بن عياض قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية وبكاء الليل يمحو ذنوب السر وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الحديث وقال الطائفة لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بثوبة ولا غيرها بل بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة لاحظوا أن هذا قولا ثاني القول الأول اللي هو ظاهر النصوص أنها تمحى محو حقيقي والقول الثاني أنه أنها لا تمحى إنما يرف ترفع العقوبة وتقع المغفرة مع بقائها مسجلة مسجلة على الإنسان لكنه لا يعاقب عليها لأنه تاب منها أو لأنه جاء لأن الكبائر تحتاج إلى توبة الكبائر تحتاج إلى توبة والصغائر يعني قد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 وبلال بن سعد الدمشقي قال الحسن في العب يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له إذن هذا القول اللي هو القول السامي اللي أبر عنه الشيخ بقول طائفة نعم ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي إذن الخلاف هنا فيما قبل المآل يعني بمعنى أنه في النهاية كلهم متفقون على أن السيئة تمحة لكن هل تمحة قبل المناقشة فيها والحساب عليها حسابا ليس عليه عقوبة إنما هو تقرير حساب ولهذا شواهد بأدلة على أن الله عز وجل يقرر على عباده أعمالهم حتى التي محيت بما تسببوا في محوها فيه من توبة أو حسنات فعلى هذا فإن أصحاب القولين متفقون على أن المآل هو عدم العقوبة على تلك السيئات التي قدر الله عز وجل وأذن أن تمحى بالحسنات من توبة أو ما دونها نعم وقال بلال بن سعد إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإنتاب وقال أبو هريرة يدن الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفة فيشتره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول اقرأ يا ابن آدم كتابك فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه فيقول الله أتعرف يا عبدي فيقول نعم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 حتى ينادى حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه نعم اذا المح هو ما هو ما لكن هل المح يكون قبل هذه المناقشه او بعدها هذه مسائل يعني تقبل الخلاف نعم وقال ابو عثمان النهدي عن سلمان يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات وروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وعن أبي عثمان من قوله وهو أصح وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناب المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قيل لما سموا أصحاب اليمين قال لأنهم عملوا الحسنات لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فوعطوا فأ... كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا فعند الله فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا هاء مقرأ كتابية فهم أكثر أهل الجنة وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلوق حسن هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس فإن كان قد بعثه إلى اليمن إلى معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق, بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين نعم هذا الحقيقة مما يجب حتى التنبيه له والتركيز عليه في مثل هذا الوقت لتربية طلاب العلم بخاصة والدعاة عليه وسائل المجتمع لكن طلاب العلم والدعاة هم الأحوج إلى تأصيل أو إلى بيان أصل هذه المسألة وأنها من ثوابت الدين وقطعياته وأنها من المناهج التي يقوم عليها الدين من حيث التعامل مع الخلق بمعنى أن التخلق بالخلق الحسن ليس من الأمور الكمالية أو المحسنات بل من الضرورات من الضرورات التي يجب أن يتوخاها المسلم في تعامله مع الخلق والداعية بالخصوص وطالب العلم لأن حسن الخلق شرط أساس في مبدأ الدعوة أولا ثم أنه وسيلة ضرورية لعرض الحق وسيلة ضرورية لعرض الحق على الخلق ثم إنه أيضا هو الجاذب للمدعوين لقبول الحق حسن الخلق, حسن الخلق أو أولا بالرفق ثم بالطلاقة طلاقة الوجه واختيار العبارات المناسبة وحسن المعاملة ابتداء وانتهاء والإحسان الخلق والإحسان بابه واسع وأن يكون ذلك من القلب وعلى لسانه الجوارح يعني حسن الخلق يجب أن يكون تكلف وتصنف فإن هذا لابد أن ينعكس في آثار, في آثار سلوك الإنسان بل يجب أن يكون حسن الخلق دين أولا يدين الله, الان يدين الله الإنسان به وأيضا أن يعلم أن هذا مما أمر الله به وأصى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع الخلق ثم يعلم أن هذه هي الوسيلة المجدية لقبول الناس الحق. ولذلك نجد أن أكبر أزمة يعيشها طلال العلم والدعاة لله عز وجل في هذا العصر هي مسألة التعامل والقدوة تعامل والقدوة وبينهما تلازم فحسن الخلق كما قلت لا بد أن ينبني على تديم لأنه هو حقيقة التدير حسن الخلق يبدأ بحسن التعامل مع الله عز وجل ثم حسن التعامل مع الخلق وبينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر نعم وقال الحارث المحاسبي ثلاثة أشياء،, ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة وقال بعض السلف جلس داود عليه السلام خالية فقال الله عز وجل مالي لي أراك خالية قال هجرت الناس فيك يا رب العالمين قال يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي خالق الناس بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك تبقى هذه أغلب الأقوال التي تأتي هنا غير مسندة أو مسندة لكن لا تسندي النبي صلى الله عليه وسلم فهي من باب الحكم والقول الصائب وهذا ما ينبغي أن يؤكد عند طلاب العلم خاصة المبتدئين أعني بذلك أن كثيرا منهم أحيانا يستهين ببعض الأقوال وبعض المواقف لعلماء أو حكماء نظرا لأنها غير مسندة لهؤلاء الناس أو لأنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن تتضمن حكم صائبة وفوائد وتجارب تتضمن مناهج عصارة جهد السلف وأعمالهم وأقوالهم ومواقفهم فينبغي أن لا نستهين بهذه الأمور لمجرد كونها غير مسندة أو لمجرد كونها أيضا ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ما دامت وافقة الحق وجاءت بإسلوب صائب على سياق حكمة أو فائدة فيجب أن نستفيد منها فهذه العبارات ونحوها يعني ساقه ويسوقه الشارح والمؤلف يجب أن نعرف أنها جاءت لموافقتها جاء إنه ساقها لموافقتها للحق نعم وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصار التقوى بل بدأ بذلك في قوله أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبوري قال بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له قال بيسير من الأمر تحب الله بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك قال من ابن جنسي يا معلم الخير قال ولد آدم كلهم وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له من الأمور المهمة في مثل هذا الأمر يتعلق بتحقيق محبة الله عز وجل لأن المحبة كل يدعيها محبة محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم يدعيها سني مبتدع مستقيم وضال ويعني البر والفاجر هي دعوة لكن هذه الدعوة لا بد أن تتحقق بشروطها الباطنة بين العبد وبين ربه وهذه لا نستطيع يعني نتعرف عليها لكن نعرف لوازمها والظاهرة وهذه أمر نستطيع يستطيع كل إنسان يستجليه إذا عرق قواعد الشرع وعرف يعني لوازم الإيمان الظاهرة أعني المحبة لله عز وجل واستتبعها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين هي دعوة هذه الدعوة لا يمكن أن تتحقق إلا أن يجد المرء في نفسه محبة ما يحبه الله ومحبة من يحبهم الله وبغض, وبغض ما يبغضه الله وبغض من يبغضهم الله هذه الحقيقة الأولى هذه أيضا الحقيقة لازم لستستلزم حقائق أخرى من ضمنها السعي إلى تحقيق رضا الله وإلا أيضا فستبقى محبة ما يحبه الله مجرد دعوة فمحبة ما يحبه الله يلزم منها العمل بما يحبه الله عمل القلب وعمل الجواره ويلزم منها أيضا تحر الحق الذي يرضي الله نجد كثيرين فعلا يسعون إلى تحقيق رضا الله لكنهم يسعون إلى ذلك بطريقة غير مشروعة وبثال ذلك عباد أهل البدء تجد وجوههم وجوارحهم ناصبة ثاعبة في سبيل تحقيق عبادات معينة ربما يعني يسهرون ليلهم ويعملون من الأعمال المجهدة ظن منهم أنهم يسعون إلى رضا الله لكن على غير ما شرع الله في البدء بل إن من علامات الابتلاء لهذا الصنف نسأل الله العافية أن نجدهم أنهم يكدون وينصبون في تحقيق ما يسعون إليه من تطبيق البدع بما فيه مشقة الله عز وجل لم يكلفهم بها ونجد بالعكس الذين يعبدون الله على ما يرضي الله يعملون على أقصى درجات العمل المطلوب شرعاً بشيء من الراحة والهناء واليسر ممكن أشر إلى الموذج وفي ذهن الله رأيناه ويراه كثيرين منكم ممن مثلا يحجون في الحج أجد الحج من أكثر يعني الشعائر التي يتبين بها ظاهرا لكل الناس الفرق بين أهل البدعاء والسنة أهل السنة وأهل الحق تجدهم في الحج قارون في المشاعر ينتقلون من ميناء إلى عرفات يطوفون بالبيت وبقية وقتهم يذكرون الله ويسبحونه براحة وهناء أهل البدع نسأل الله الآفر يقضون ليلهم ونهارهم ركضا وراء الغيران والأشجار والأحجار حتى أن, أن بعضهم يؤجر من يحمله لأنه لا يستطيع أن يلقى جبل ليرى غارا أو يرى شجرة أو مزارا من المزارات البدعية بل إن بعضهم نسأل الله السلامة يفوته الحج وهو على بدعة يفوته الحج وهو على بدعة وينصب ويتعب إذن أقول تحقيق محبة الله هو السعي إلى ما يرضي الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الله عز وجل أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القائد العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فاتابعوني يحببكم الله فالاتباع هو حقيقة المحبة والاتباع إذا لابد أن يكون باطنا وظاهرا وأن في عبادات الإنسان وسلوكه وفي تعامله مع الخلق وقبل ذلك لا يستقيم يستقيمه لتعامله مع ربه عز وجل لكن هذا أمر بين العبد وربه نعم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصار الإيمان كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه وإن المرأة لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أسامة بن شريك قال قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم قال الخلق الحسن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم لألا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليذرك بحسن خلوقه درجة الصائم القائم وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى قال أحسنكم خلقا وقد سابق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وخرجه الترمذي وابن ماجة بمعناه من حديث أنس وقد روي عن السلث تفسير حسن الخلق فعن الحسن قال حسن الخلق الكرم والبذلة والحسن والبذلة والاحتمال وعن الشعبي قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن وكان الشعبي كذلك البذلة البذلة البذل المعروف نعم وعن ابن المبارك قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأدى وسئل سلام ابن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساخله وقال الإمام أحمد حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد وعنه أنه قال حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس وقال إسحاق بن راهوي هو بسط الوجه وأن لا تغضب ونحو ذلك قال محمد بن نصر وقال بعض أهل العلم بسم الخلق كضم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالين إلا تأذيبا أو إقامة حد وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد هذه الاستثناءات لا تدل على إباحة سؤال الخلق أرجو التنبر هذا قال بعض العلم أولا هذا كلام مطلق وهو صائب في الجملة لكن ينبغي أن يبين وجه هذا الكلام حسن خلق كذن الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع الفاتر هل هذا دائما على كل حال؟ لا في حال عز السنة وظهورها وفي حال أن يكون المبتدع الفاجر مظهر لبدعته وفجوره مظهر يبتلي بها الناس ويخشى من فساد من تعدي فساده ففي هذه الحال إذا كانت السنة ظاهرة والحق بين والأصاحب هذا المقام ممن له كلمة يطاع ويهاب مثل العالم الكبير والداعي المطاع وولي الأمر فإنه هنا يستثنى عنده المبتدع والفاجر فلا يظهر لهم الطلاقة ليكون ذلك على سبيل الرجع والتأديب له ولغيره وهو نوع من الحجر لكن ليس هذا في كل مقام أحياناً يحتاج المسلم إذا لم يكن ولي أمر أو لم يكن مطاع لم يكن عالم أو في بيئة لا يرتدع فيها المبتدع والفاجر أو في ظرف من الظروف أو مجتمع لا يرتدع فيها الفاجر والمبتدع فمن هنا يسلك المسلم مسلك يكون حسن الخلق فيه المدراه وتقديم ذرء المفاسد وأخذ الناس بالتدرج أقول هذا لأنه الآن في كثير من أحوال المسلمين في الدنيا اليوم وفي كثير من بئاتهم بل وفي بعض مواطن السنة الآن أصبح صاحب السنة لا يستطيع أن يعمل بهذا المبدأ مبدأ عدم الطلاقة ليبتدع الفاجر لأنه أحيانا يحتاج إلى أن يعني يقرب الناس للحق أن يداري والمدارات غير المداهنة وأن يحرص على الدخول في قلوب الخلق من أجل أن يقبلوا الحق كذلك العفو يعني عن الزارلين قال إلا تأذيبا ممن يملك التأذيب ممن يملك التأذيب ليس كل إنسان يبدل يؤدي وأحيانا يكون العفو وهو الغالب هو هو المصرح المعتبره هذا هو الغالب أما إقامة الحد فنعم الحد إذا وصلت تفدود السلطان ف يعني إذا كان الحد حق عام للدين وللحق ولل ولل العام فالفرد لا يملك أن يكون يعفو إلا في حقه الخاص كفل عن كل المسلم ومعاهد إلا تغيير منكر كذابك أحيانا تغيير المنكر يكون بمنكر أعظم إذا ترتب علي مفسدة أو فتنة فلا بد من معرفة فقه مثل هذه القواعد التي أثر كثير منها عن أيمة السلف لأسيما وأن كثيرين مع الأسف من طلاب العلم حينما ينقلون يستدلون بمثل هذه الموازين والقواعد أو بمثل هذه المواقف للسلف لا يذكرونها باتزام أي يذكرون ما يقابلها لا يذكرون المواقف الأخرى التي ثبتت عن السلف في بعض المقامات التي تقتضي المدارات تقتضي التدرج تقتضي يعني دفع المفاسد عدم احراج الآخرين إلى آخره فدي أمور نحتاج فيها للتوازن في مثل هذا الوقت التركيز على الجانب جانب الحزم في مناهج السلف دون ذكر جانب الرفق هذا تسبب في وجود مناهج حادة منفرة حسبت على السنة والجماعة وحسبت على الإسلام والعكس كذلك التركيز على جوانب التسامح والعفو دون ذكر ما يقتضي الحزم أحيانا في بعض المقامات أدى إلى التميع والانفلات عند آخرين نحتاج مثل هذا الوقت والعصر والظروف لتعيش الأمة هذه الظروف الكالحة نحتاج إلى أن نستجل المواقف والمناهج بالتزان وأن نعرف ملابسات كل موقف وكل كلمة وكل حكمة للسلف فما لم نطبط تلك المواقف والحكم والقواعد للسلف على ظروفها ونعرف الظروف والمناسبات والملابسات التي تقيلت فيها فإنا قد نفقها خطأ, نفقها خطأ إذا كان هذا في النصوص في النصوص القرآن السنة في مقالات السلف وما أردت من ذا بأولى على وجهها وفي فقهها الصحيح وترد لرد النصوص والآثار بعضها إلى بعض وكل يوضع على وجهه الصحيح على السياق والمساق الذي وردت فيه والظرف الذي حدثت فيه نعم وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفه عن من شتمك وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك محسنت في مثل هذه الأثار نجد أن بعض السلف قد يحصر بعض المعاني أو بعض القواعد أو بعض الأصول بجزء منها كما ترون في مثل هذه الأثار يعني أولا ما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يعني ما يشعر بأنه حصر الفضائل ببعضها أو كذلك ما أثر عن بعض السلف أنهم أحيانا يحصرون بعض الفصائل والفضائل والأخلاق ببعضها هذا لا يدل على أن الفضائل الأخرى مهملة بل أحيانا وهو الغارب, بل هو الغارب حتى في تفسيرهم لكثير من نصوص الشرع في غير الأخلاق وفي أسماء الله وصفاته وفيما تعلق بأمور الغيب وغيرها نجد أن السلف أحيانا يفسرون الشيء ببعض معناه يفسرون المعنى بجزء من مفهومه وهذا عندهم مبني على فقههم للعربية في ذلك الوقت كان الناس ذلك الوقت يفقهون العربية ويعرفون أن التركيز في تفسير شيء من الأشياء ببعض أجزائه لا يعني إخراج الأجزاء الأخرى هكذا فقه العرب فتجد يعني بعض السلف يفسر صفة من صفة الله بجزء من معناها فقد يفهم من لا يفقه العربية أنه حصرها بهذا الجزء لا هو إما أن يكون فسر النص أو فسر المعنى بما يناسب السامع أو فسر المعنى بأعلم عنيه وآبينها في عنده أو فسر المعنى بما يصلح للناس في ذلك الوقت ويناسب يعني أحوال الناس أو أنه يعني قصد يعني دعين الجزء وقصد الكل فمن هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق ببعضها وكذلك تفسير السلف ببعضها لا يعني إهمال الجوانب الأخرى إنما التركيز على الجوامع على المعاني العامة على ما يغفل عنه الناس على ما يحتاج إلى بيان على مناسب السامعين إلى آخره فمن هنا هذه الأخلاق مترابطة من الصدق والأمانة والإكرام الضيف والبر الوالدين وإلى آخره كله يجمعه حسن الخلق وإذا كسر ببعضه فلا يعني حصر المعنى بهذا البعض والله أعلم والآن ننتقل إلى هذه يكون السائل عن قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تامحها هل تبقى الحسنة بعد ذلك يعني السؤال كأنه في شيء من غموض بالنسبة لي لكن هذا الظاهر بل هذا الأصل تبقى لكن ربما يقصد هل تبقى السيئة إذا كان يقصد هذا فالسيئة قد تبقى كونها مسجلة لكن العقوبة عليها يعني تزول بإذن الله أما الحسنة فإن شاء الله أنها تبقى آه ربما يقول أنه على سبيل المجازات الحسنة محث السيئة ولم يعد لها وزن فكذ ظاهر السؤال والظاهر والله أعلم أن الله يبدل السيئات حسنات كما ثبت في نصوص أخرى هل تقبل رواية الخوارج وهم عدول أم لا الخوارج نظرا لأن من دينهم تحريم الكذب وأن الكذب كفر فالظاهر أنها تقبل روايتهم في ما لا يتعلق لعقائدهم أخي المستمع الكريم تابع ما من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية برياض هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته